لَيْسَ Đالَّؤُ أَنْتَ وَلَجُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّهُ الْمَجْرَمُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَيْنَا عَلَى حُبِّهِ دِمَنَ قُرْبًا يدين اذا عهدوا والصابرين في البلاء والضراء حين البلاء قلنا هالك الذين صدقوا وهؤلاء هم المتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتبع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحوه فمن عتدا بعد ذلك فلن عذاب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقودين بالمعروف حق العلم التقيم فمن بدلوا بعدما سجدوا إن الله سميع ناظر